هذا القدر ونبدأ بالموقظة للحافظ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. <تصفيق> قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده فإن كان مرسلا ففي الاحتجاد به اختلاف وزاد أهل الحديث سلامته من الشدود والعل وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العل ليأبونها فالمجمع على صحته إذا. المتصل السالم من الشدود والعلة وان يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس نعم كنا أيضا توقفنا عند ابتداء الموقظة للحافظ الإمام السلفي الذهبي رحمه الله وقد كنت قدمت بين يدي الكتاب مقدمة في ترجمة المؤلف رحمه الله فهذا أول كتاب نتناوله في الدراسة للإمام الذهبي رحمه الله وعادتي إذا ابتدأت بكتاب لإمام لم يسبق لي أن أشرح له شيئا أن أقدم ترجمة مختصرة عنه فرحمه الله سبق أن بينت ما يتعلق بهذا الإمام المحدث الجاهبذ النقاد الحافظ المؤرخ الذهبي رحمه الله عليه بدأ هنا بالموقظة والموقظة هي كتاب فيه اختصار لجل قواعد المصطلح فجمع في هذا الكتاب الحافظ الإمام الذهبي جمع فيه رحمه الله كثيرا او أكثر قواعد المصطلح والذي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له أن الذين يؤلفون في المصطلح من العلماء على قسمين علماء أهل استقراء تام وعلماء انشغلوا بالحديث ولكن لم يعرفوا بالاستقراء التام لهذا العلم ولم يعايشوه المعايشة التي عاشها القسم الأول من العلماء حينئذ ماذا تستفيد من هذا التقسيم من العلماء الذين هم من أهل الاستقراء الحافظ الذهبي الإمام الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر رحمه الله عليهما فإن قلت فما الذي يستفاد من معرفة كون المؤلف من أهل الاستقراء التام كالحافظ الذهبي الإمام أو ليس من أهل الاستقراء التام وإنما عالم محدث ليس مستقرئا كاستقراء الطائفة الأولى الجواب أن كلام الناقد المستقرئ المتتبع ل علم الحديث رواية ودراية واستقراء لأقوال الأئمة والمقاد يكون قوله في ذكر القواعد أولى بالقبول من غيره إذ هو أكثر اطلاعا واستقراء وتوسعا حينئذ مثلا لما يقال الحديث الحسن هو من قسم الصحيح او من قسم الضعيف فقال بعض الأئمة الحديث الحسن هو من قسم الصحيح وقال بعض الأئمة الحديث الحسن يحتج به ولكن السلف كانوا يضخلونه في الضعيف هذا ينقل اتفاق السلف على هذا وهذا ينقل اتفاق السلف على هذا فتعجب حينئذ تحتار فهذا يساعدك في مثل هذه المذائق فان تنظر الى العالم المستقرئ الذي هو اوسع استقراء ودرايه ودربه في هذا فيكون كلامه اولى بالاعتماد عليه لذلك الحافظ ابن حجر حينما يختلف نقل الحافظ الذهبي مع من هو دونه فمن المرجحات التي يرجح بها الحافظ يقول والذهبي من أهل الاستقراء التام فيجعل الحافظ ابن حجر يجعل كلام الذهبي في مثل هذه المضائق مقدما لأنه من أهل الاستقراء التام هذه القاعدة مهمة جدا جدا لك يا طالب العلم فقد نشأ في زمنك الآن شباب كما يقول الإمام الألباني كنا زمانا نشكو من الجمود على التقليد ثم اصبحنا نشكو الآن من الفلتان ما هو الفلتان شباب صغار يتجرؤون على تقعيد قواعد يخالفون بها الائمه ويجرؤون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كان الإمام الالباني يسمي هذا الصنفة من الشباب المتسرعين يقول تذببوا قبل أن يتحصرموا احنا كنا في الأردن كان العنب أول ما يطلع مر نسميه في الأردن حصر أو يسمونه حصر وهو العنب قبل أن ينضج يكون فيه مرارة فيسمونه في الأردن حصر يقول هؤلاء تذببوا أي صاروا زبيبا قبل أن يتحصرموا أي لم يتدرجوا في الطلب حينئذ مثلا لما تنشأ مدرسة لأمثال هؤلاء المتهوكين الزائغين أمثال المالباري الدكتور حمزة الملباري التائه وأمثال الشريف العوني وأمثال هذا الصنف من هؤلاء وينكرون يقولون ما في حاجة اسمها الحديث الحسن لغيره الحديث إذا لم يكن له إسناد صحيح أو إسناد حسن بذاته فلا يصح وكان قد وقع في هذه المتاهة الشيخ محمد عمرو ثم دار ما دار بيني وبينه ووعد ووفى وقبل أن يموت وفى بما وعدني وأنزل كتيبا تراجع عن إنكاره الحسن لغيره، وكثير من المصريين كانوا وقعوا في هذه الفتنة بسبب هذا الرجل الشيخ محمد عمر بن عبد اللطيف رحمه الله. المهم هؤلاء يأتون فيضربون بكلام الأئمة أرض الحائط ولا يرفعون رأسا بهم. لذلك لما سئل الإمام الألباني عن هؤلاء الذين ينكرون الحديث الحسن لغيره قال أخشى أن يدخلوا تحت قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير إذن نرجع إلى بحثنا هؤلاء الآن إما الحافظ الذهبي رحمه الله الإمام ابن عبد الهادي الامام ابن تيميه الامام ابن القيم الحافظ ابن القبطان الفاسي الحافظ رحمه الله عليه في زمن ابن القبطان ما تاه اسمه عني الان المهم هؤلاء الجماعة من الأئمة هم من أهل الاستقراء فلذلك حين يقول أن أئمة الحديث اتفقوا على كذا أو جرى عملهم على كذا أو اتفقوا على هذه القاعدة فهذا لا يكون من تخمين وأوهام وإنما يكون من استقراء وتتبع عرف الحافظ الذهبي الحديث الصحيح فقال أن الحديث الصحيح لا بد من توافر شروط فيه منها ما اتفق عليه العلماء من أهل الحديث ومن غيرهم وهو أن يكون راوي الحديث عدلا هذا لا يختلف فيه أحد لا المحدثون ولا الأصوليون الذين يقاعدون أصول الفقه، وقد سبق عن ذكر أن الناس في العدالة اقسام عدل عرفت عدالته فاسق عرف فسقه مستور لم يعرف لا بفسق ولا بعدالة هذا حال الناس في العدالة عدل عرفت عدالته وظهرت وضده الفاسق ظهر فسقه وبينهما مستور لا يعرف أهو عدل أم لا ومسمى العدالة تنازع فيه الفقهاء ما هو ضابط العدل والذي يتحرر من أقوال الأئمة كأحمد والشافعي كما نقله الحافظ الذهبي وابن تيمي وابن القيم أن العدل هو الذي يعرف بأداء الفرائض وباجتناب المحرمات وأنه يغلب عليه الطاعة وأما ما تعلق به من الصغائر ومن نحو ذلك من الذنوب العارضة فهذا لا يسقط عدالة وأما إذا وقع كبيرة وعرف بذلك فهذا تسقط به العدالة كقوله تبارك وتعالى عن القذف، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون الآية فجعل الله فسقهم بسبب قذفهم ما لم يطوبوا فإذا ارتكب كبيرة وظهر منه ولم يحدث منها توبة فهو فاقد العدل لذلك القرآن ذكر صنفين فاتفق العلماء عليهما. القسم الأول العدل واشهدوا ذوي عدل منكم ونحو ذلك فلذلك اتفق الأئمة على أن العدلة أو العدالة شرط في رواية الحديث فمن عرف بالفسق ولو كان احفظ الناس لا يقبل منه قد يكون احفظ الناس ثم هو يأتي ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم القسم الثاني الذي ذكره القرآن الفاسق يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فالفاسق لا يقبل خبره ولذلك قال الله جل وعلا ولا تقبل لهم شهاده ابدا ثم علل عدم القبول واولئك عند الله هم الفاسقون فبين ان عله عدم القبول الفسق فكل من قام وصف الفسق لم تقبل له روايه ولا شهاده حتى يحدث توبه والقسم الذي تنازع فيه العلماء هو المسطور من هو المستور المستور هو من لم يظهر منه لا عداله فيقال عدل ولا فسق فيقال فاسق هذا المستور فيه نزاع فجمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء على أن المستور ليس بعدل ولذلك إذا تفرد المسطور أو المجهول بحديث لم يعرف إلا منه فإن الأصل أن يرد وهذا معنى أن يضعف بأن تقول هذا حديث ضعيف وإن لم تكن تعلم أنه هو سيء الحفظ أو كذا لكن في النهاية في آخر المطاف أنك لا تقبل حديثه وترده حتى يتابع بما يقويه وذهب بعض أهل العلم من المحدثين وهم قلة ومن الفقهاء قالوا كل مستور عدل كل مستور عدل هؤلاء منهم ابن حبان فقد صرح بهذا في أكثر من موضع وكان من تصريحه أنه يقول كل من لم يعرف عندنا بجرح، فهو عدل حتى يثبت فيه جرح حتى أنه كما يقول الإمام الألباني ذكر ابن حبان أقواما في ثقاته ثم هو يقول وفلان لا أعرفه ولا أعرف أباه ومع ذلك يذكره في الثقه والذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأكثر أهل العلم وهذا الذي كان عليه السلف أن العدل وصف فإذا لم يظهر منه ذلك لم يتحقق الوصف الشرعي إضاح ذلك إضاح ذلك إذا قال الله جل وعلا ان جاءكم فاسق بنبأ فمتى يصح لك أن تحكم على هذا بأنه فاسق فالجواب حتى تعلم منه فسقا لأن الآية علقت الأمر بوصف فلا سبيل لك إلى معرفة الوصف حتى يظهر لك أثره فإذا رأيت منه الفسق قلت كذلك العدل فحين يقول الله وأشهد ذوي عدل فالعدل كالفسق فكما ان الفاسق لا يستدل على فسقه الا بما يظهره من اثار المعصيه فيقال فاسق كذلك العدل لا يستدل على كونه عدلا حتى يظهر لك اثار العداله فتقول عدل لذلك كان الذي عليه الائمه من السلف كاحمد والشافعي ومالك أن العدل هو من ظهرت عدالته وأن المستور ليس بعدل لذلك جرى عمل الأئمة كأحمد والشافعي ومالك والأئمة من شيوخ أحمد كابن مهدي والقبطان وغيرهم جرى عملهم على عدم قبول رواية المجهول إذ لو كان المجهول عند السلف عدلا لكانوا يقبلون حديثا فما ذكره ابن حبان ووافقه عليه بعض المتأخرين من أهل العلم من المحدثين والفقهاء مخالف لما جرى عليه عمل المحدثين النقاد من أئمة السلف والحاصل أن المحدثين والفقهاء متفقون في الجملة على أن الراوي يجب أن يكون عبلا والذين يقبلون رواية المسطور إنما قبلوها حين ظنوا أن الشرع دل أن المستور عدل ثم بعد ذلك قد يكون عدلا ولكنه لا يضبط الرواية كما جاء عن مالك كان يأتوننا أقوام نستسقي بهم فإذا أتونا بالحديث رددناه عليهم قلنا ليسوا من أهله يعني بلغ بهم الصلاح وبلغ بهم التقى أن يستسقي بهم السلف فيتقدمون ويدعون ويتوصل الأئمة بدعائهم فينزل المطر، لكن هؤلاء ليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل الحديث، فجمعوا بين العدالة ولم يجمعوا معها الضبط، لذلك لا بد أن يكون الراوي ضابطا حافظا، إما أن يكون معتمدا على كتابه وهذا يسمى ضبط كتاب وإما أن يكون معتمدا على حفظه وهذا يسمى ضبط صبر لذلك قال المحدثون وأن يكون ضابطا فإن كان يروي من كتابه فان يكون ضابطا لكتابه صائنا له أن يزاد فيه أو ينقسم وإن كان ضابطا في الصدر، أن يكون ضابطا لما يحفظ ولا شك أن حظ الناس يتفاوت هناك المتين القوي وهناك الجيد الحفظ وهناك الضعيف حينئذ قال الأئمة أن الحديث الصحيح هو ما اتصف صاحبه بالتام الضبط إما ضبط صبر وإما ضبط كتاب. ولما يقول النقاد تام الضبط ليس معنى ذلك انه لا يخطئ بل ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نسي فصلى الرباعي ركعتين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخلو من وهم ومن نسيان لكن مراد المحدثين بكم الضبط اي ان جل حاله التيقظ وأن خطأه نادر أو قليل فهذا يقول تام الضبط إما ضبط كتاب وإما ضبط صبر ثم بعد ذلك قد ينزل هذا الضبط حتى ينزل إلى رتبة الحسن لذاته ولذلك يعرفون الحسن لذاته كما سيأتي معنا بأنه حافظ خف ضبطه أي ليس ضبطه كضبط ذاك الأول فانت إذا قارنت بين اثنين تجد فرقا وبونا شاسعا وإن كان يجمعهم مسمى الثقة في الجملة فإذا نظرت إلى ابن لهيع يروي مثلا عن شيخه ابي الزبير ونظرت الى ابن جريج يروي ايضا عن ابن عن ابي الزبير هناك فرق شاسع بين حفظ ابن جريج وبين حفظ ابن لهيعة وإن كان ابن لهيعة قبل أن تحترق كتبه يدخل في مسمى الضبط لكن ليس كابن جريج وهكذا تجد التفاوت بين الحفظه لذلك الصحيح الحديث الصحيح هو التام الضبط بينما الحسن هو خص ضبطه والضبط إما ضبط كتاب وإما ضبط صبر لذلك بعض الرواب ضعيف فيأتي النقاد يقولون وهذا من صحيح حديثه كيف يا جماعة وأنتم تقولون بأنه ضعيف قالوا كان ضابطا لكتابه ضعيف الحفظ وهذا الحديث مما رواه من كتابه من لا خبرة له يحكي ينظر إلى السنة فلان عن فلان فلان ضعيف فلان سحر فلان ضعيف يا رجل هذا ضعيف ضعف صدر وقد روى هذا الحديث من كتابه والعكس بالعكس والعكس بالعكس وأحيانا يقول لا يضبط كتابه يعتمد ماذا على قوة حفظه فيترك كتابه تتناوله الأيدي فلان وفلان وفلان وفلان لا يبالي بكتابه لماذا؟ لأنه معتمد على حفظه فتقع الأوهام بسبب تفريطه في صيانة كتابه فربما احتاج إلى حديث غاب عن حفظه فيرجع إلى كتابه فيقول الائمه هذا من ضعيف حديثه وهذا من أدق علوم الحديث هذا من ضعيف حديثه فإنه إنما رواه من كتابه طيب حين يروي من كتاب من باب ان يكون صحيحا قالوا اعتمد على قوة حفظه فصار لا يبالي بضبط كتابه كل يوم واحد من الطلباء من أقرانه يأخذ الكتاب ربما يزيد يوقس لذلك قال الإمام أحمد في بعض الثقات هذا أدخل على كتابه أدخله عليه فلان فيكون الراوي هو ثقة ثبت وحديثه هذا ضعيف لماذا؟ لأنه لم يصن كتابه فأدخل عليه في كتابه ما ليس من حديثه فروى من كتابه فيقولون إذا روى من حفظه فهو ثبت وإذا روى من كتابه فهو ضعيف عرفتم من أين جاء الضعف وهذا من الأعادية والعكس بالعكس وذات المسكين ضعيف الحفظ فلا حيلة له إلا أن يعتمد على كتابه فيصير روايته من الكتاب صحيحة وروايته من الحفظ ضعيفة بينما الأول تصير روايته من الكتاب ضعيفة وروايته من حفظ صحيحة والذي يجمع بين الضبطين قليل كالأئمة النقاط كالإمام أحمد وابن مهدي وابن المديني والقطال والأنصاري إلهما يحيى بن سعيد وقص على هؤلاء ومع ذلك فكان من ورع الإمام أحمد وهذا من باب التربية قالوا كنا ندخل على أبي عبد الله فنقول يا أبا عبد الله حدثنا فيقول ويأتي بكتابه فنقول يا أبا عبد الله حدثنا من حفظك فإنك تحفظ فيقول أبو عبد الله الكتاب أوثق الكتاب أوثق هذا من ورع الأئمة هذا من ورع الأئمة ومن تعظيمهم أن يخطئوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لابد بد يكون أن يكون عدلا وأن يكون متيقظا ضابطا ضبط صدر وضبط كتاب فان خف ضبطه نزل من الحديث الصحيح الى الحسن وان يتصل الاسناد فاذا روى ثبت عن ثبت لم يدركه كما يروي نافع عن عمر نافع مولى ابن عمر ثقه ثبت لكن يروي عن عمر و هو مولى ابن عمر سمع من ابن عمر وتتلمذ له ولم يسمع من من عمر فيروي عبد الرزاق عن شيخه عن ابن جريج عن نافع ان رجلا وقع على جاريه واستقرها وكذا فجاء عمر فجلده ولم يقم الحب على المرأة لأنه استكرهها هذا في بعض طرقه من طريق نافع عن عمى فإذا نظرت إلى السند وجدت السند لا أبار عليه يرويه عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت نافع. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة أخرج له الجماعة كله يروي عن نافع نافع أخرج له الجماعة ثقة لكن هنا ما الإشكال في هذا؟ انقطاع يقول أن عمر ونافع لم يدرك ونافع لم يدرك عمر إذن لابد من اتصال السند واتصال السند باتفاقهم أن يسمع منه لا اختلاف أن كل راون إذا سمع من شيخه فقد اتصل الاسناد باتفاق النقاد لا نزع وتنازعوا إذا عاصره ولم يأتي له سماع منه لكن تعاصر في زمن واحد هل هذا من اتصال السند أم لا وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله في المسائل التي ستأتي معنا اذا هذه ثلاثة هذه ثلاثة شروط العدالة والضبط والضبط ضبطان ضبط كتاب وضبط صدر ثم اتصال الاسنان بان يسمع كل راو من شيخه الذي روى عنه فاذا كان كذلك فهذا بالاتفاق هو شرط الاتصال وهذه الشروط الثلاثة لا نزاع فيها بين المحدثين والفقهاء بعد ذلك أن يكون الحديث سالما من امرين من شذوذ ومن عله نقف هنا ان شاء الله طيب الان نفتح لكم مجال للاسئله ان وجدت فدقيقه او اقل اصبروا عليه غدا ماذا عندنا الرساله للشافعي والتوحيد <تصفيق> لابن خزيم <قوزينة>. تفضل الطلبه بعد ماذا يفعل <تصفيق> واني واني هذا مسألة او هذه مسألة تحتاج نشاط فلا أنشط لها الآن وإن كان السؤال مهما لكن لا انشط له ماذا رد مع الذي هذا سؤال أخوكم يسأل يقول لماذا رد الأئمة حديث المستور مع أن الأصل عند العلماء في المسلم الاستقامه يبدو أنك لم تدرك مقصود العلماء العلماء يقولون الأصل في المسلم البراء انسان لا تعرفه هل تستطيع أن تطعم عليه بشيء اذا فالأصل في المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الأصل في المسلم الإسلام أن تقول هو مسلم لكن العدالة أمر زائد عن مجرد كونه مسلما ايضاح ذلك الذاني إذا زنا هل ينتفي عنه اسم المسلم طيب القاتل إذا قتل هل ينتفي عنه اسم المسلم؟ إذا لما نقول الأصل في المسلم أن يقبل ظاهره أظهر الإسلام خلاص نكون مسلم العدالة أمر زائد فقد يكون مسلما ويجامع الفسقه وقد يكون مسلما ويكون عدلا فلا يختلطن عليك الأمر واضح؟ لذلك جماعة التكفير يقولون الأصل عدم قبول إسلامه حتى يمتحن يعني لو أن احد قال لا إلى محمد رسول الله كان التكفيريون من جماعة التكفير والهجرة يقول هذا رجل مسلم يقول لا إلى محمد رسول يقول لا لا لا لا أقبل منه إسلامه حتى أمتحنه كيف تمتحنك أن أسأل ماذا تقول في كذا ماذا تقول في كذا واضح؟ هؤلاء جماعة الخوارج فرقة من فرقة الخوارج لأن أهل العلم يقولون كما قال تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست اي أي مدام ألقى السلام وأتى بشعير من شعائر الإسلام ماذا نفعل ذلك عند البخاري كان إذا أراد أن يغير على قوم امهل حتى يطلع الفجر فإن سمع اذانا رجع ترى لو أن أهل قرية من المنافقين فاجتمعوا أن يؤذنوا حتى يوهموا القائد ماذا نفعل؟ نقبل أم لا نقبل؟ نقبل منهم ما اظهروا لنا حتى يثبت عندنا بيقين أنهم منافقون واضح؟ سبق الكلام في هذا بارك الله فيك تكلمت فيه بالتفصيل تفضل سيأتي هذا السؤال في صفة الإحرام نحن ما درسنا صفة الإحرام بعد سيأتي معنا صفة الإحرام فهمت عنه؟ تفضل رضا سبعة تمام هل إذا رجع لماذا قد يعيد لي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم هو صامت ثلاثة أيام والسبعة صامها في الطريق ايوه في الطريق يعني هو رجع لمصر هو من أيام في جيد هو من أهل مصر جيد يعني ايضاح السؤال إذا صام ثلاثة أيام في الحج فالسبعة الأخرى إذا رجعتم وهو صام في دمام وهو راجع إلى بلدهم هذه مسألة فيها نزاع بين المفسرين والفقهاء لأنهم اختلفوا في المراد من قوله وسبعة إذا رجعتم ما هو حقيقة الرجوع قال بعضهم حقيقة الرجوع أن يهم بالرجوع إلى بلده هؤلاء الفقهاء قالوا يجزئه أن يصوم السبعة في الطريق لأنه رجع واضح وقال بعض الفقهاء لا يصح صيام السبعة حتى يرجع من حيث اتى لأنه لا يقال رجع إلى بلده ترى إذا مات في الطريق قبل أن يصل إلى مصر يقال رجع أم لا؟ الجواب لا وهذا الذي كنت ذكرته وملت إلى أنه أصح القولين وهو قول جماعة من أهل العلم من الفقه والمفسرين أنه لا يجزئه أن يصوم السبعة حتى يرجع من حيث خرج وهذا صح وهو ظاهر القرآن لأنه لا يقع مسمى الرجوع إلا بعد أن يرجع إلى موطنه الذي خرج منه وإلا لو مات في الطريق فلا يقال أنه رجع إلى أهله <تصفيق> نعم يعيد لأنه لم يجزئه اوقع الصيام قبل شرطه لأنه حال كحال من صامت ثلاثة أيام في غير الحج والله يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج فإذا صام الثلاثة في غير الحج لم يجز كذلك هذا صام السبعة قبل أن يرجع فضل كل كل معصية كبيرة لا يختلف الفقهاء أن مسمى الفس يناظم كما ضربت لك مثالا في شاهد الزور سماه الله فاسقا في الذي يقذف المؤمن سماه الله فاسقا في صحيح البخاري سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فكل كبيرة ظهرت يلازمها مسمى الفسق فالزاني فاسق وشارب الخمر فاسق وقص على ذلك أما الصغائر فإن الصغائر قد تنازع فيها الفقهاء إذا كفره هل يجامعها مسمى الفسق أم لا وهذا باب واسع في هذا الباب تعرض له ابن القيم والذي يتحرر أنه لا يكون فاسقا بالصغيرة وإنما يكون عاصيا ولا ترد شهادته بالصغيرة وإلا لردت شهادات اي نعم الفسق للكبائر وعداه بعضهم للصغائر إذا صارت هديا وديدنا له وهذه مسألة فيها بحر نعم تفضل كيف عرفنا كيف؟ أيوة كيف تعرف توبة الفاسق هكذا هذه مسألة تكلم فيها الفقهاء أن توبة الفاسق تعرف بأمر متفق عليه. وبأمور مختلف فيها أما الذي اتفق عليه الفقهاء أنه إذا ترك ما لزمه اسم الفسق من أجله يعني هو فاسق لماذا؟ لأنه يشرب الخمر ويمشي بين الناس وهو سكران فهذا قال أنا تفت من شرب الخمر فما عدنا نراه يمشي سكرانا بيننا فنستدل بهذا على ماذا؟ على توبته رجل يحلق لحيته قلنا هذا لا يجوز حلق اللحية فسق فقال أنا تبت إلى الله ثم تالي يوم أطلق لحيته فتعرف التوبة بامور منها أن يقلع عن الأمر الذي لازمه اسم الفسق لأجنه فاهم علي وهناك أمور أخرى وتفاصيل أخرى اختلف فيها الفقهاء هل هي شرط لمعرفة توبة الفاسق أو الفاسقة وهذا قد كنا شرحناه في كتاب الحدود لكن هذا الذي قدمته هو الأظهر والأسود ولذلك المراه المخزومية التي شرقت قالت عائشة فتابت فحسن توبتها كيف حسنت توبتها قالت أمنا كانت امراه تستعير المتاع فتجحده يعني كانوا يعرفون هذا من طبيعتها أنها تأخذ المتاع من فلان وفلان وفلان ولا ترجعه. فظهر فعلها فتابت فحسنت توبتها أي لم تعد تفعل هذا الفعل الذي كانت تفعله هذا الذي يكفينا أما بينه وبين ربه لا نتدخل في هذا من أظهر لنا العدالة حكمنا بما أظهر ووكلنا سريرته إلى الله ومن أظهر لنا الفس حكمنا بظاهره واضح؟ فإذا كان هو أظهر فسقا خط ما أظهر فسقا ما عاد يرتكبه ومضت مدة وما عدنا نراه سكران ما عدنا نراه يحلق لحيته، ما عدنا نراه يأخذ متاع الناس وينكره فهمت علي بارك الله فيك الرحمن كيف اعرف الراوي الضعيف وهو اتقان الصدق الكتاب أنه رواه من اتقان, من إتقان الكتاب هذا سؤال مفيد وهو إذا كان بعض الضعفاء يضبط اذا روى من كتابه فكيف السبيل الى التمييز كيف أعرف هذا الحديث المعين هل هو مما رواه من حفظه او من كتابه هكذا هذا الذي جعلني أقول أن هذا من أدق العلوم لأن هذا يستلزم منك استقراء وتتبعا لكتب العلل لذلك تجد الإمام احمد في العلل والدار قطني وابن أبي حاتم عن إمامي الهدى أبي حاتم الرازي أبو أبيه وشيخه أبي زرعه يبينون مثل هذا فهذا يحتاج إلى تتبع واستقراء وتوسع في علم العلل واضح وهذا من أدق الفنون لذلك كان يشكو الإمام الألباني من تعدي كثير من هؤلاء الطلب الشباب على تصحيح وتضعيف الحديث فكانوا يقعون في أمور مخالفة لأنهم ما كان عندهم التوسع في النظر في التصحيح والتضعيف ومنه هذا الأمر مثلا فلان اختلط. من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط ترجع إلى كتب الأئمة يميزون ذلك وهذا يحتاج إلى أن الذي يتصدر في التصحيح والتضعيف أن يكون له سعة في اطلاعه على أقوال الأئمة والنقاد واضح؟ فضلوا طارق عوظلة طارق عوظلة مذهب في الحديث كنت من سنين ترجع إلى خمسة عشر عاما خمستاشر سنة كان طارق عوظلة يمشي على طريقة هؤلاء في انكار الحسن لغيره وكانت له عبارة حفظتها عنه من أكثر من خمسة عشر عاما وكان بعض الطلبة يحضر عندي فكان يحضر عن طارق عوض الله فنقلها لي أنه كان لما يسأل عن الحسن لغيره يقول إحنا مش عايزين نرأع الأحاديث تعرف الترقيع؟ أيوان يقول إحنا مش عايزين نرأع الأحاديث وينكر على الألباني وغيره الحسن لغيره وكان هو من ضمن من رددت عليه وعينته فسئل قال لا أنا ما كنت أقولها هذا هذا الكلام اللي قاله في معرض الكتاب نقله إلي بعض الطلاب لكن الذي كنت أعرفه حتى من خلال كتاباته حتى من أواخر كتابه الكتاب الذي أنزله في معرفة تقويه الطرق تقوية الأحاديث القواعد التي اصلها في تقوية الأحاديث فحتى بعض اخواننا من اهل السنة قال ألف كتابه ليبين ما هي الطرق التي يقوى بها الحديث فلما قرأنا كتابه وجدناه ما هي الطرق التي لا يقوى بها الحديث حيث قال المنكر لا يقوى ولا يقوي الشاذ لا يقوى ولا يقوي هذا ليس هو العنوان الذي ألفت كتابك من أجله هل فاهم علي أما من ناحية المنهج السلفي فلا يعرف له وجه مع أهل السنة وإنما وجهه مع هؤلاء الحزبيين التكفيريين ومصطفى العدوي هو رجل تائه مع هؤلاء في قناة الناس ومع محمد حسان وكلاهما ضائعان في المنهج هذا الذي أعرفه عنهما وأحذر منهما صراحةً واضح وهذا مصطفى العدوي له كلام في الثناء على اسامه بن لادل وله كلام فيه طعن ولمز في الشيخ مقبل وله ثناء على هؤلاء المبتدعه وهم مدخله ومخرجه في مصر وفي المملكه مدخله ومخرجه مع اهل البدع فأحذر منه ومن فكره وهو رجل مع هؤلاء طبعا. هذا بحث هذا بحث هذا بحث وليس سؤالا عابرا أجيبك عنه بكذا هذا بحث يحتاج إلى تفصيل السلف كيف كانوا يتعاملون مع أهل البدع السؤال لك كيف طيب انت على ثبت من هذا انت على تثبت مما تقول ما علينا ما اسالك عن الدليل القاعده ثابته في قلبك عظ عليها بس بارك الله فيك سؤال مفيد سؤال جيد يقول وأنا أختم بهذا السؤال إن شاء الله حسن يقول لو أن راويا مستورا مجهولا تتبعنا مروياته فوجدناه يوافق اثقاث في مروياته ثم وجدناه تفرد بحديث حينئذ يصحح حديثه ام لا اولا السؤال خيال السؤال خيال كيف الثقه كيف عرف انه ثقه الجواب بالصبر صبرنا مروياته تتبعناها فوجدنا جل مروياته توافق رواية التقار فمن هنا وثقوه لذلك ابن عدي يذكر اقواما من الرواة فيقول وفلان لم يظهر أو لم يتبين لي حاله لقلة ما روى ماذا يقصد لقلة ما روى أي أنه روى خمسة أحاديث طيب وافق في حديثين وخالفهم في ثلاثة الآن لا تستطيع لقلة مرويه أن تحكم عليه هل هو ثقة أم لا لأن معرفة كونه ثقة تحتاج إلى ماذا إلى أن تقارن مروياته فإذا كان مقلا جدا فلا سبيل لك الى ان تضاعفه او, أو توثقه لقله ما روى لانك ما سبرت مروياته حينئذ حين يقول السائل سؤالا خياليا رجل مجهول لكن يوافق الثقات في كل او في جل ما روى نقول لو كان هذا هو حاله ضروره ما الذي سيحصل سيوثقه الأئمة لكن قد يأتي هذا السؤال في راون وجدت له أنت عشرين حديثا فوجدته قد وافق الثقات في خمسة عشر حديثا فتقول وقد تتبعت مروياته مرويات عشرين يوافق الثقاث في خمستاشر إذن هو ثقه وتجد النقاد كلهم مجمعين على كونه ضعيفا مجهولا مجهولا أي ضعيف بمعنى يعامل معاملة الضعيف حينئذ استقراءك غلط لأنك جعلت استقراء مبنيا على <تصفيق> ها. يا كريم لن يختفى على طريق من مروياته فجعلتها مع قلتها دليلا على التوثيق والائمه ما كانوا ليحكموا عليه بالضعف باتفاقهم أو يجعلوه مجهولا باتفاقهم إلا وقد صبروا ما وقفوا عليه فلم يتحققوا مما وقفوا عليه لم يتحققوا من ذلك موافقته لاستقاق الموافقة التي تحملهم على التوفيق فيكون استقراءك استقراءا ناقصا ضعيفا هل فاهم علي طيب ما فائدة في السؤال ولماذا قلت سؤال مفيد؟ هنا الفائدة أن بعض الشباب في زماننا هذا يأتون إلى راول اتفق الأئمة على أنه مجهول أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وأحمد وابن مهدي وابن المديني والدارقطني والحاكم والبيهقي، قوى فيأتي يقول وقفت له على عشرة أحاديث فوافق ثقات في أكثرها نقول يا مسكين هم كانوا يرون القلة مانعا من السبر لأن القلة لا تعطيك طمانينه قد يكون ضعيفا وروى سبعه أحاديث أو عشرة أحاديث، ثم وافق فيما وافق فيه، هكذا لاعتنائه بهذه الذي حفظها، وأين بقية أحاديثه التي لم تقف أنت عليها؟ لذلك إذا اتفق الأئمة النقاد على توثيق راون، كنت في الكويت، فجاءني بعض الطاب المشتغلين بالحديث، وجلٌ جهده في الرد على الألبان جل عمله الحديث في تتبع زلات الألبان التي لا يوجد إيمان إلا وله أخطاء وإلا ابن أبي حاتم ماذا ألف كتابه لما استدرك على البخاري؟ من يحفظ اسم الكتاب؟ بيان خطأ البخاري ابن أبي حاتم، قل بيان خطأ البخاري إمام يستدرك على إمام فقال أبو إسحاق السبيعي ظهر لي كذا وكذا وكذا وكذا وتتبعت واستقرأت وا وا. أبو إسحاق السبيعي هو عمر بن عبد الله بن عبد الله السبيعي هذا معروف أنه اختلط وأنه مدلس فقال ظهر ثبت عندي كذا وكذا ولم اجد قائلا قال هذا قبلي قلت قف عند الأخيرة ودعك مما قبلها أنت الآن تخالف كلام الأئمة هل وجدت إماما من الأئمة قديما وحديثا يوافقك على هذا؟ قال لا هذا من جهدي وتعبي قلت إذا فأنت مخالف للأئمة فأحد امرين إما أن يكونوا مخطئين تواردوا وتواتروا على الخطأ وأنت المصيد قال هذا محل قلت إذن الثانية إذن هذا من الغلط الشنيع مسألة استقراء تخالف ما كان عليه النقاد فهم عليه وإنما إذا اتفقوا وذلك الإمام الألباني سئل هل يجوز لطالب العلم كما في سلسلة الهدى والنور هل يجوز لطالب العلم أن يعمد إلى راو اتفق الأئمة على تضعيفه أو توثيقه فيستقرئ مروياته فيخرج بحكم يخالف كلام الأئمة قال هذا محال هذا محال لأن من لازم ذلك أن يكون الأئمة قد اجمعوا على الباطل والغلط، لكن ينتقي من اقوالهم هناك من وثقه وهناك من ضعفه قال الألباني فيقوم هو بعملية استقراء فيميل إلى أحد القولين ثم يعضد ميله إلى أحد القولين بماذا؟ باستقراء أحاديث الراوي سيقول: اختلف منهم من وثقه منهم من ضعف، والذي تبين لي من استقراء مروياته ومن تتبعها سنداً ومكناً أنه ثقة أو أنه ضعيف واضح لكن أن يعمد إلى ما اتفقوا على أنه ضعيف أو أنه ثقة فيقول عن الثقة ضعيف وعن الضعيف ثقة هذا خلاف ما عليه الأئمة وهو مستلزم ضرورة أن الأئمة اتفقوا على الخطأ وعلى الغفلة واضح والله أعلم